الرحمن الرحيم İzlediğiniz the world Amen. <laughs> Oh, no, no, no. وَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ يوم يتفكرون وهو الذي مدى رضا One day وأظن <تصفيق> <تصفيق>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 وفي الأرض قطع Eee. in ولكل قوم منها. اشتركوا Müzik <gülüyor> I'm in the İzlediğiniz için was there لِلَّهِ يسجد من فَمْ <تصفيق> جَعَدٌ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>